بسم الله الرحمن الرحيم احسب الناس ان يتركوا اي يقول امنوا وهم لا يفتنون ولقد فتن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 كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لا انت وهو السميع العليم ومن جاهد فانما نجاهد لنفسي ان الله لغني عن 11. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ 12. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا 13. وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمن نَبِ بالله فاذا اودي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله فاذا اودي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر رَبِّكَ لَيَقُولَنَّ إِنَّنَا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمُ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 118. وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون 119. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فَأَن جَينَاهُ وأأَصْحابَ السَّفينَةِ وَجعَلَّهَا آيَةَ لِعَلَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَبُدُ اللهَّه وَاتَّقُُ ذَلِكُمْ خَيْرُ الَّكُ إِن كُ تُمْ تَلَم 11. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا 12. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتغوا عند الله الرزق وعبدوه وشكروه له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 11. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة 12. إن الله على كل شيء قدير 13. يعذب من, يشاء ويرحم من يشاء وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَدِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَاءٍ 17. وَأُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَذِيمٌ 18. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقتلوه أو حرقوه فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَا وَدَّتِّي بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا 11. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين 12. فآمن له لوط 13. وقال إني مهاجر إلى ربي إنه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 كَم لَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَتْكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْكُلُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنكَر فَما كانَ جَوابُ قَوْمٍ إِلَّا 111. قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين 112. قال رب انصرني على القوم المفسدين 113. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهبئين قَوْمَ يَهُ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالُوا إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ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 11. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون 12. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم وَإِلَ مَذِي يَنَ أَقاَاهُم شعيبًا فَقَا يَا قَوِْ عْبُدُ اللَّهَ وَْضْر يَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعثَووا فِي الْ الأرْرضِ مُفسِدين فَكَذذَّبُمُ فَأَقَذَتٌ وَجَفَةُ فَأَصْبَح فِي دارَهِم جاتين وَعَدَ وَثَمُودَ وَقَتَّبًَا يَنَلَكُم مِم م ساكِنِهِم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 فكلا اخذنا بذنب فمنهم من اوسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم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 إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُ هَا مِنْ نَاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ 1. فِي ذَلِكَ thalik lāyeta li mūminyen. 2. Ātlu ma auhī āyīk min alkitab, wāqim exclaah. 3. Ānnā asslaata tanhā ān al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 7. وإلهنا وإلهكم واحد وَنَحْنُ لَهُ له مسلمون 8. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب 9. فالذين آتيناهم الكتاب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 في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحدوا باياتنا الا الظالمون وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه قل انما الايات عند الله وانما انا نذير 111. ولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم 112. إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون 113. قل كفى بالله بيني مَا شهيدا 114. يعلم ما في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 ي بَوْتَنتَ وَهُم لا يَش يَسَْعجِونَكَ بالِالعَذاابِ وَإِن جَهَنَّ مَ لَمُحيقَة بِالكَافِرِي يَوْمَا يَعْشَهُ العذاابُ 117. ومن تَحْتِ أرض لهم ويقول دوقوا ما كنتم تعملون 118. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرجَعُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ رِفَاحًا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ رِفْضًا تجريم تحتها الانهاء خالدين فيها نعما اجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكاين من بات لا تحمل رزقها الله يرزقها وان يا 11. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَدِيمُ 12. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ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 بعد موتها لا يقولون ان الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياه الدنيا الا له ولع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 12. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين 13. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع